الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم أو ما مركت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولى أُلَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون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 فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا العلاقة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الْأَرْضِ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُولِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْخِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال, فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم, ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم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 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظنموا إنهم مورقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تعكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 أسبق من أمة أجلها وما يستأخرو ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبين فَرَعَوْنَ وَمَلَأْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَادِينَ وَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ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 قلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جَاءَهُمْ أَمْ جاءهم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 والَّذِينَ تَبَعُوا الْحَقَّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طويانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم, فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باب ذعر حتى إذا فتحنا عليهم باب ذعاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرّكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون لقد موعدنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولي.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 بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل بما خلق بعضهم على بعض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 فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الْظَّادِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ أَحْسَنُ نَحْنُ أَلْمُ بِمَا يَصِفُونَ وقل رب بِكَ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموتقان قال, قال رب صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا لا أنصاب بينهم، فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتشاؤلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ جُرُؤ كانحون. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِهِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ, فكنتم بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون لا خسأوا فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فأوفر لنا, لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين تخذتمهم سخريا حتى أن سوتم ذكريا منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا, بما صبروا أنهم هم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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون فادعوا الله الملك الحق لا فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين